وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِلَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وقتوسيهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا اولئك بعضهم اونياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى مهاجروا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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء علي